السلام ل ع ي كيف م حالك شيخنا ا ل عبد الغني عوسات من, الجزائر. عبد الغني من؟ عبد الغني الجزائري ع ب د ا ل غ ن من عبدالغني ع والله ت ا ج ز ا ئ ر ي أ ه ا أ ل والله من أخ يدرك فيك والله ا ل تمشي د ل ل ه يا خ ان ت م كيف شاء الله يا شيخ نحن الان نقطع شيء يبشر بالخير ان شاء الله مع مايعتريه من بعض ا ل ش و ا ب ذ لكن ان شاء الله تنقى وتصفى ان شاء الله ان شاء الله ولكن ا م كيف ح م سيدة ابو ح ع نشاطه د عمد يتعود ك م نعم لم والله ابو هذا الباري في الحق... في الحقيقة الان يعني صراحة ل... له الا مجالس قليلة يعني يعني ن في ي صراحة ف ي ه ولكن م ش ا دائما يواجه م و ا ج ه ة س د ي د ة ش د ي د ة فلا... فضيقت عليه المجالات وكذلك سلطت عليه المقالات ف س أ ت به حالته ان شاء الله ل أ ن الرجل بكل ص ر ا ح ة حيثما حل وحيثما أ ر ا د أ ن يكون له ممكن جدا يعني من يجلسون له فالعوام يقولون لا اذا أ ذ أذ ك ر م ر ة مشيت إ ل ى عنابه ذ ه القاء م ح ا ض ر ة هناك في ا ل ج ا م ع ة فالتقي ب ع ض الشباب يلح عليهم ويصر ي أ ن يجمعوا له بعض العوام قالوا لا لا يمكن إ ذ ا تريد أ ن ت أ ت ي تشرب و ت أ ك ل ثم تنصرف فهذا ممكن نكرمك بحق ا ل إ س ل ا م أ م ا إ ذ ا أ ر د ت مجلسا فلا يمكن لك مجلس ولا يمكن لك سماع فالحمد لله هذا تصرف العوام يا شيخ فما بالك ب ا ل ط ل ب الذين يعرفون خزاياه وخطاياه ورزاياه وكل ا ل خ س ا ي ا ه التي يخفيها ويتحين ا ل ف ر ص ة فقط ل إ ب د ا ئ ه ا يعني الآن بكل صراحة ونحن بكل صراحة يا شيخ يعني سعتي بيدي بيدي بيدي مع الآن ونحن أنا قبل قبل أكثر من سنوات أنت صراحة صراحة ثلاث الحمد لله صبرك وحلمك وصبرك قلت خذوا بيدي خذوا بيدي خذوا بكل بكل قبل لله وحلمك قلت صبرك وصبرك تذكر أكثر فبكل ص ر الان ح ة ا كان في المجلس لما جلسنا تكلمنا كلاما شديدا حتى قلت له ينبغي لك قبل, قبل ان تتكلم انك تتعلم ن اوتيت من سوء قراءتك وسوء فهمك وسوء ت أ و ي ل ك وكذلك دعوتك <تصفيق> بكل صراحة الشدة شيخ والله ما ساجرة ومخالفة ف ا ل آ ن يعني هو بكل ص ر ا ح ة الشباب آ ن ا ل يعرفون ح ق ي ق ة الرجل و ب أ ن ه ما كان يدعوه لهذا المنهج وانما ه ه ذ ل د ع و ة إ لعله كان يتخذها ويلتهزها ف ر ص ة للظهور الله أكبر يعني بكل صراحة لانه ص ر ح ة ل أ كان حقا صادقا يا شيخ لذاب مع هذه ا ل د ع و ة ومنح قوته وكل ما أ ت ي ه من, من هذه النعم في سبيل ص ل ة هذه الدعوه ة صراحة فلكن فما الرجل بكل ن أ ظ بل ب ا ان ظهر الهوى م خالفا لهذه الدعوه حتى آ ث ر هواه على هذه الدعوه التي نرى من خلال صفحات السلف الصالح يعني في سديل نفقوا ونذروا نصرة هذا المنهج لكن أنه أوقاتهم وقواتهم وكلما أوتوا هذا الرجل أراد أن ولو على, على حساب هذا المنهج ولو ان يظهر فقط من اجل الرياده ومن اجل ش ه ر ه ولو كان ت على حساب ا ل د ع و ة لان ه اخطاءه قلنا يا فلان اعطيك مثال يا شيخ فقط في م س أ ل ة ذكر يعني الصحابي ا ل ج ل ي د ا م ر م ن الخطاه فهو اثناء ت أ و ي ل ه قال ي انا ا خ و ما قصدت قلنا الان القصد له, له اعتبار اخر إ ن م ا نحاسبك إ ن م ا نلومك إ ن م ا ن أ خ ذ ك ونعلق على التعبير يعني هذا التعبير ما يليق بمقام ا ل ص ح ا ب ة وبمقام هؤلاء الراهين ا ل أ و ل و خ ا ص ة الشيخين أ ب ي بكر ومن يليهما كل الصحابه ل ي ثم بعد ذلك قال نكر في المجلس تنكر ونسف كل شيء وقال انا ما قلت هذا الكلام بعدين اخذ يتصيد ويلفق وينمق لعله يجد من العلماء من تكلم في ا ل ص ح ا ب ة حتى يقول فلان كذلك مثلي فلما في في في مواقفه له بالفضل والحمد لله للشباب مجلس قلنا الله الشاهد ما ما ذكرنا هذا شيخنا شاء والخير كيف يعني لما تصيد له هذه كيف غير ربيع شيخ يعني الادعياء بعض الدعوة فلما تصيدوا بعض ما يعدونه من اخطاء فقال والله ولو كانت في, في مبناها شيء ولكن لكون ناظرا معناها يتعلق به بعض الناس تاويلا او تقويلا او تعويلا فقلنا فاني استغفر الله واتوب ع مسألة اليه بارك الله فيكم فقلت لماذا لا يأتسي بشيخه وينهج فلم يفعل هكذا يفعل الجهل ب أ ص ح ا ب ه وهكذا يفعل العلم ب أ ه ل ه وذويه كما انتم يا شيخنا ل ل في في في في ولا إلا الكواليس والدهليس والخبايا ط ينشطون فقط إلا في في في والخبايا فقط ب منبوذين ة حيث يجدونه في أنك دائما لا يستطيعون ان يجهروا بدعوتهم ولا ان يدعو علانيه إلى, الى دعوتهم يعني الان نحن حتى لما نمشي في في شتى يعني كما يقولون الولايات يقولون أن في الحمدلله امره يذكرونه رجع خلاص ينظر واثار فالحمد ا ن ل لله رب العالمين وكيف حالكم شيخنا اقول نعم. محمد م ج م و ا ه صفر علي واربطهم دائما بكم ب ا ر ك الله فيكم وباخوانكم、أنا. ويقول والله عندهم والله والله ي ع ن لا اجهر ا ج م ا ع ة ولو ع ن د ه م لا تخالفهم لا ر أ ي تخالفهم م شيئا ذ ح ب ي الغني عبد, عبد نعم ناصح بارك وأنا وأنا لأن الله وأنا خوطني وأنا ي ل لا الآن تجد ل ي ن شيخنا نحن الآن بكل لأن هنا ا الحقيقة يا الحقيقة صراحة في بكل ا ل د ع و ة تكالبت و ت آ ل ف ت وتظاهرت وتكاثرت وتكاثرت يعني في وجهها ؤ ل ء ا ل أ ع د ا ء أ و ل ا فضلا عن الادعياء المتسللين ينتهيزون الفرص فقط ليظهروا فقط ما ي ع نجد ي حقا ن في إ خ و ا ن ن ا بعض التصرفات ا ل خ ا ط ئ ة ولكن نظرا لكونهم يصرحون بموافقتنا على هذا المنهج و ا ل د ع و ة إ ل ي ه والصبر عليه وبذل الجهد و إ ظ ه ا ر كذلك الوسائل ا ل ص ح ي ح ة ا ل س د ي د ة في نصرته مع ما يشوب ع عملهم ما ومع ت ر ي ما دعوتهم من بعض المخالفات خلونا ننصح بالتي إ ن شاء الله فيهم ق ا ب ل ي ة وفيهم ا س ت ج ا ب ة لأن في العوام في يا شيخ يتصلون فلان كذا بعدين قد مثلا نقول ا ن ه يتصلون ببعض المشايخ مثلا فتجد الشيخ فيه وهو م و ه و مصيب كذلك في بنائه واعتباره لان جوابه كان يقتضيه السؤال فكان السؤال يجيب بحسب السؤال ولكن هؤلاء يؤولون وتراه يقدمون ويؤخرون فبالتالي مسألة ننصح دائما بالعلماء ونحن حرصنا شديد قد خاصه السلفيين الذين يبجلون والذين يوقرون والذين ينهجون نهجا العلماء هم السلفيون لان ارتباطهم بدينهم ارتباط بعلمائهم الذين هم الادلاء الذين هم ه م ز ة وصل بينهم الحمد و حسن فانين نعم انا افعله نعم هل ر أ ي ت منهم م لينا ا ف ر ا ج وان ولله ا ز ا ل و ا متشددين أ ب والله محمد و ش ب ب ا ا ي م ع و الان ل ه ل آ يعني ا لم آ ن ل يتصل علي منذ وقت أ ن الشباب ا ل آ خ ر و ا لا ل ه ي شيخ ما ما ما لا نزال نرى فيهم يعني نوعا من هذا يعني كأنه أنا تش... أنا والله أنا أشد عليهم قوية نعم. طريقهم. يا شيخ التبخيل رأيتم شيئًا الغني رأيتم عنهم نعم عندهم عندكم عندكم كأنه أنا وأنصحهم نصحًا الغني بكم كلام تركوا أشد أتباط أقول والله هذا بهؤلاء وتركوا وتركوا واتركوا وإذا شدًا الكلام الفرقة أبد حجر وإذا ويعطوني ش ي ن ا انا و أطلب خ ا ن ا ي ع ك م ويعطوني و ي ف ر ح و ن بهذه الاشياء والله يفرحون يفرحون يا ل ل ه سيدي ت الحمد لله بسبب الآن يعني ا ل... م ع فعدم ن يقولون إن ي يظهر شيء سيء ل... يظهر شيء كما يقولون. الحمد لم الحمد لله لم السوء فعدم ظهور السوء إن شاء الله مجال ل كما مدام ظهور شاء الله. يعني فإن شاء ا لكن ل ل ه ينبغي فقط أ ن يتفهموا ف إ ن لم يفهموا ليس معناه أ ن ه يعني او يفهمون فهما مخالفا للمراد والصواب والسداد فيظنون أن ذلك هو ان ل المشايخ ح ق فخاصة ي ع ي يبرك فيه ممكن لما يتصلون يعني ممكن يلبسون الله لما عليهم ممكن فنخشى ممكن ذلك ف ل أ ن هو الآن ي ق ل ا ل المسألة الفلانية كذا وكذا قالوا والله يا شباب إ ح ن الآن حرصنا أنا نفي ا قطن ولكن ا ل ه يعني ينبغي ان تكون بصدق وصواب واخلاص باستمرار على نهج السيد المختار وعلى نهج الصحابه الاخيار بارك فيكم الله、وفيكم. ولكن د ا ي م ا الله يبارك فيكم الله ك م وانادي د ع و ة ك يبارك فيكم بلغ يبارك وابد يتجنبوا الشباب سلامي للأخوان الله يبارك فيك. عز الدين الرجيد لا على كلهم يعني لا كلهم الأشياء التي يتخلي الله والله حتى الان عندهم لقاء يعني عندهم ممكن فيه لقاء يقالوا لي ورمضاني وازهر فسروا بارك فيكم فيكم هم عندهم ممكن يوم الأيام يعني يعني فيه يعني انه فيه لقاء يوم يعني هذه عز يعني حتى لقاء فنحن دائما ا ن ت ه ز و ه ف ر ص ة يا شيخ حتى يجتمعوا على ن ص ر ة هذا المنهج و ح ت ى ي ب د ي ه ؤ ل ا كما ء يعني تمسك ق و و وشدة ل ل ن شدة ا ت وتعلق ا ل به حتى يعرف الناس ان ه فيه هذه ا ل ش د ة الان تعتبر م ن ق ذ ة في وقت ما راى ش د ة المخالفين يعدونه اسلوبا من اساليب دعوتهم كانوا يزعمون انهم على ا ل س ل ف ي ة وكذا فمشيت القيت خ ط ب ة قبل ثلاثه اسابيع في ب و ز ر ي ع ة حيث يوجد هذا بن عامر كان جاءكم مره ة او مرات و ح ق او متلبس ح ز ب ي مرات ت ت س وهو لهذه قطبي كذلك متنكر ل السلفية أ ة ي واذكر ق خطبة واحدة حالة هناك فاحدث تنصار بلغ بهم الامر الى الوشايه ل ل و ز ا ر ة كيف الشيخ عبد الغاليات ي يأتي و ق لانه تكلمنا ل عن فقط ح ز ب ة و ت ك ل م ن عن ا ل ك ت ت التي تشابه ل الحزبية ا قطبية من ويقيل ر ر و ة ومأربية خطورة خطورة اليوم اليوم والسروريين اصبحوا مفضوحين بينما الآن تعلق بعض أو من لانهم بينما نرى ابي العزنانيين كذلك هذا لان الحسن الان ل اشد ع ت بعض ا س ل لم الدعوة السلفية الحسن ف يفهم ي ن من او باب فهذا الذي جعل الناس يغترون به ف أ ص ب ح ت خ ط و ر ة أ ب ي الحسن و ج م ا ع ة أ ب ي الحسن أ ش د من ذلك فلما فهذا السلف ويلفقه التلفقات نتكلم عن نقول الأرعور ضل بتأصيلاته الحسن بتأصيلاته يقول والله أصل لكن تأويلات إنما إذا كان عدنان إحنا هذا عن يعني وكأنه يعطيه أبو بعض التلفقات ويزينها ببعض التنميقات لعله يؤثر في ضعاق ا ل ع ق و ل ولقد أ ث ر في كثير منهم فإحنا هذا الذي إن شاء الله في موافقة معرف موافقتهم مخالفة مخالفة إن الحسن حسن مجالسنا نؤكد على هذا ونشدد على كل من أبدأ له معرف بأن حسن ليست قائمة على قناعة إنما هذا الذي شاء الله هذا قائمة دراية واستقراء واستقصاء قائم الهوى وهو مخالفة مثلا الشيخ ربيع أو مخالفة المشايخ له وهو رضيه على على كل لأبي ليست على علمية وعلى على على خالف أساس أبدى تعرف أو فكل من خالف ع د ل ي فهو صديقي من باب الاشتراك اشتراك في العداوه فالحمد لله يعني هنا في العيد يبندل حول هذا ويتخذ فرصة اتخذ فرصة المغراوي طبعا هنا الآن يقول بأن أبا الحسن من فقلنا نفسه هذا هذا له وجه وله هو الجزائر لا زال ما اتخذ ما اتخذ أبا الرجل الحق فرصة فرصة فرصة حول مثل مثل يقول مظلوم مظلوما والآن كثيرة الشديد كذا حتى يعتبر الظالم لكونه للأسف لسلا ولكونه ممكن يجد حججا حج كثيره ويزينها بالبيان و إ ن من البيان لسحره فسحر العقول مثلما ت أ و ل النقول كما يفعل هذا الرجل الذي ليس حتى من ا ل ف ح و ل ولقد ضيع اصوله ل كذلك كما يقولون فإحنا فشيئا فقط فيها إن إنما الآن نريد من نقد ممكن نجد إن شاء الله يا الدعوة شيئا فشيئا إنما فقط نريد يعني من حيث العامة التي العامة التي ممكن نجد فيها إن شاء تلشي الله شيخ حيث صدقة وليس ي ي ع ن صدق محبتها لهذه الدعوة ولكن فقط أن فقط ت قلت ر الأمور الظاهرة الفاخرة ك كما لذويها وأهلها وأن ينضبط أهلها إن شاء الله بالضوابط وهي ضوابط الدعوة ا ل وأن وهي ينضبط إن ل وليس ف ي ة هناك في الكون من الضوابط و ا ل أ ص و ل التي هي ظاهره و ق ا ئ م ة و د ا ئ م ة ما دام الكتاب و ا ل س ن ة وما دام كذلك منهج ا ل ص ح ا ب ة ظاهرا وما دام علماء يحمونه ومن امثالكم يا شيخ الذين هم العلماء والعدول ح م ل ل ة ا والارجح ذ ي ن هم و ا ل ا و ع ب لهذه ا ل ن ق و ل والعقول ان يتركوا ك م ل ت الامور لذويها واهلها وان ينضبط اهلها ان شاء الله بالضوابط ا ل ظ ا ا ه ر ة ل ف ا خ ر ة وهي ضوابط الدعوه السلفيه ة وليس ن الكون ا ك في من الضوابط و ا ل أ ص و ل التي ظ ا ه ر ة إن ش ا ء ا ل ل ه و ق ا ئ م ة و د ا ئ م ة ما دام الكتاب و ا ل س ن ة وما دام كذلك منهج ا ل ص ح ا ب ة ظاهرا وما دام علماء يحمونه ومثالكم يا شيخ الذين هم العلماء والحملة العدول والذين والأوعب النقول والعقول وأبدا هم العلماء هم دائما دائما يا الذين الإرشادات بها لهذه شيخ ونسترشد بهذه فنحن نستأنث أرجح وحتى ولو اقتضى كما يقولون الامر ان يقال يا فلان افعل كذا ولا تفعل كذا فان العالم يرى ما لا يراه غيره ودائما ر ؤ ي ة العالم و ر أ ي العالم هو الاولى بالاخذ ل س ت ا ن س و بكم دائما يا شيخ ي ر ا يطفئ هذه الفتن ان شاء الله وعن اهلها آمين ونحن ي ي ي ؤ ل كلمة الحق م آ ن موعودون ب ا ل ن ص آ م ي ن ح ن نؤمن بهذا ن ع مهما م ت خ ا ل ب الاعداء نعم وهما خذل من خذل وهما خالف من خالف لا يفتح ر بهم شيء مثل هذه ا ل أ ش ي ا ء التي تعرضت للدعوه بارك الله بكم يدرك فيكم و ب ل غ سلام ا ل أ خ و ا ن ك جميعا حاولوا انكم تهدئونه وتوجهونه بارك الله لي ولكم الله ا و يبارك فيك يا استاذنا ل ل وياكم ل الله, الله. يبارك الله فيك واني اوتي نفسي و إ خ و ا ن ي و أ ب ن ا ئ ي من طلاب العلم السلفيين في كل مكان أ ن يفقد الله ت و ا ر ك وتعالى و أ ن يراقبوا في كل أ ح و ا ل ه م و أ ن ي ت م س ك و ب ك ت ا د الله و س ن ة رسل و الله ومنهج السلف الصالح المتعلق بالمنهج السببي ا و ص ل ج م ي ع بتقوى الله والاسفان بالكتاب و ا ل س ن ة والتاخي فيما بينهم واستخدام الصبر والحلم على ما يحصل من بعضهم من ا ل أ خ ط ا ء ا ل م ح ت م ل ة التي لا تخدش ا ل ع ق ي د ة ولا تخدش منها ي ل و ا ن م ا هي من سبع البشر اوس ل ج م ي ع بالتناسق رؤوف الكبير ان ل ر ح م الصغير و ؤ و ف الصغير ان ي و ط ي الكبير و ؤ و ف الشباب ا ل ج ز ا ئ ي ان ي ك ت ف و ا حول مشايخهم الموجودين مثل الشيخ عبد الغني والشيخ الزوجين بن مغالي والشيخ ازهر والشيخ عبد المزيد وغيرهم وعوث هذا المشايخ أن ي ص ب ر و ا على أ ب ن ا ئ ه م و إ خ و ا ن ه م لئلا يضيقوا بشيء من حماسهم ف إ ن الشيطان يكون عندهم شيء من الحماس فيصبر عليهم ويحلموا عنهم ويوجههم بالتي هي أ ح س ن و ا و ص الشباب ب ا ل أ د ب لهؤلاء ا ل ا خ و ة والاحترام لهم وتدبيرهم و إ ن حصل ا ل خ ط أ المصبر او الصغار تصنص الحمد ولكنها ا ب ا ل ح ك م ة والموعظه ا ل ح س ن ة نسال الله أ ن يؤلف بينهم و أ ن يجنبهم ا ل ف ص ل والظروف ا ل ح ا ل ي ة التي ت ح ف ق ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة ت ق ت ر ب منهم ا ل ت م ا س ق ا ل ص ب ر والحلم و ل و ق و ف طفلا واحدا في نشر هذه ا ل د ع و ة ورد ا ه ج م ا ت ا ل م ت ر د ص ي ن بها بالعلم و ا ل ح ب ة والقران ه فسال ا الله ان يالف بينهم لانه ما قله مع الحق ومنهج السلف الصالح ان ربنا اتنا الدعاء وصلى العالمين محمد وعلى اله وصحبه وسلم